بسم الله الرحمن الرحيم وَالصَّفَّاتِ صَفَّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَاحِدًا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقُ إِنَّا زَيَّنَّ السَّمَاوَاتِ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 فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقناه إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا وَإِذَا رَوْهَاتًا يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ فإن جَرَتْ نُوحًا فَإِذَا هذا يَنْظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ يهدون الى صراط الجحيم وقفوا انهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون 124. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا تاركون لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائقي العذاب الالم وما تجزون الا ما كنتم إلا الله المخلصين اولى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 119. ولا هم عنها ينزفون 110. وعندهم قاصرات الطرفعين 111. كأنهن بيض مكنون 112. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 113. قال قائل منهم إني كان لي يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فوآه في سواء الجحيم قالت الله إن لَن تُرْدِي ولولا نعمة ربي لنكونتم من المحضرين أفما نحن بمميتين إلا موتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العامن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 فإن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين وَلا قَدَأَرسَلنا فيِي مذِرين فَظُر كيفَ كانَ قِبَنتُ المذرين إِلاا بَدَ الله المُقصين وَلا قَدنَا دَنا نح فَلَ نعملجبون وَنَجَّينهُ لَهُ مَِ الكَوْ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 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ قَوْمِي مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً تَدْعُونَ اللَّهُ يُرِيدُ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَجَا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَى عَلَيْهِ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيَّ يَزِفُّ مَا لَا تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قَالُوا بُنْيَانُهُ لَن يَقُومَ فَالْقُمْ فِي الْجَحِيمِ فَأَرَادُوا بِكَيْدٍ فَجَعَلْنَاهُ الْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ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 قَدْ صَدَّقْتَ رُؤْيَا إِنَّ كَذَالِكَ كَانَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى الْبَرِي<em>ئِينَ كَذَالِكَ كَانَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ 111. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم 112. ونصرناهم فكانوهم الغالبين 113. وآتيناهما الكتاب المستبين 114. وهديناهما الصراط المستقيم 115. وتركنا عليهما في كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ۖ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ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 122. إذ نجيناه وأهله أجمعين 123. إلا عجوزا في الغابرين 124. ثم دمرنا الآخرين 125. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 126. وبالليل أفلا تعقلون 127. 112. <تصفيق> إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين 113. فالتقمه الحوت وهو مليم 114. فلولا أنه كان من المسبحين 115. للبث في بطنه إلى يوم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 أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينهم وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين 112. فإنكم وما تعبدون 113. ما أنتم عليه بفاتنين 114. إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم 116. لنحن الصال ون وَإِ لا نحن المسَّون وَإِن كانَ لا يقولون لو أن عندَناذك منِ الأولينلَ ك عباد الله المخصين فكفوبِ فسَ فَ يعلمون وَلا قَ س ق إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وَأَبْصِرُونَ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابٍ لَنَا اسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَتَوَلَّعُوا حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ